استمع وأعد ثم لاحظ قراءة الكلمات وكتابتها التعارف الثلج الدفتر الذكر الرمان الزكاة السنة الشمس الصديق الضابط الطيبة الظرف اللسان النور